بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد فالكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب العوامل للإمام البركوي رحمه الله والكتاب من حيث الحجم كتاب صغير لا يتجاوز ستة ورقات أما من حيث المضمون فقد استوعب نظرية العوامل في اللغة من حيث العامل ومن حيث المعمول ومن حيث العمل والكتاب عزيز في بابه يعني قل ما تجد كتابا يتكلم عن نظرية العوامل كما يتناولها الإمام البركوي رحمه الله طبعا الكتاب وضع بين أيدينا نظرية العامل ونظرية المعمول ونظرية العمل لم يستوعب كل العوامل ولكنه ذكر جملة من العوامل تعتبر هي الأصل وما سواها يرجع إليها تعتبر هي الأصل وما سواها يرجع إليها الكتاب هناك كتاب آخر تناول نفس الموضوع وسندرسه إن شاء الله بعد هذا الكتاب وهو كتاب العوامل للإمام الجرجاني رحمه الله كتاب العوامل للإمام الجرجاني لم يتناول إلا مسألة العامل لم يتناول المعمولات ولم يتناول العمل بل اقتصرت جهود الإمام الجرجاني رحمه الله على احصاء العوامل وجمعها ونقول أيضا لم يستوعب كل العوامل الجرجاني لم يستقصي كل العوامل وإنما ذكر أغلب العوامل فعوامل الجرجاني مئة عامل لو جئنا إلى يعني إلى تصنيف هذه المئة ومحاولة إدخال بعضها تحت بعض سوف ترجع كلها إلى عوامل الجرجاني البركوي. إلى عوامل الإمام البركوي فمثلا الإمام البركوي ذكر الفعل مطلقا سواء كان تاما أو ناقصا بينما الإمام الجرجاني ذكر الفعل التام عاملا أفرده على أنه عامل على حدة وذكر كان وأخواتها عاملا على حدة وذكر ظن وأخواتها عاملا على حدة هذه العوامل الثلاثة كلها تندرج تحت الفعل <تصفيق> الذي تكلم عنه البركوي لا شك أنه أغنى بشيء من التفصيل لا شك أن التفصيل أفضل من الإجمال لكن لا يستغنى عن كتاب البركوي بعوامل الجرجاني والعكس صحيح يمكن أن يستغنى عن عوامل الجرجاني بقراءة عوامل البركوي لأن الطالب إذا وضع في ذهنه أن الفعل عامل فالفعل عامل سواء كان ناقصا أو تاما وسواء كان يرفع فاعلا وينصب مفعولا أو يرفع اسما وينصب خبرا أو يرفع فاعلا وينصب مفعولين أو يرفع فاعلا وينصب ثلاثة مفاعل القضية كلها تدور في فلك الفعل واضح هذه الفكرة هذه يعني إذا أردنا أن نفرق بين كتاب الجرجاني وبين كتاب البركوي فالبركوي كتابه ما يتبين لي أفضل من كتاب الجرجاني كتاب الجرجاني أكثر تفصيلا لمسألة العوامل فقط كتاب البركوي أشمل موضوعا من حيث الموضوع؟ حيث ذكر العوامل وذكر المعمولات وذكر العمل ذكر ستين عاملا قلنا ستين عاملا جعلها في باب واحد حيث جعل كتابه ثلاثة أبواب الباب الأول يتناول فيه العوامل الباب الثاني يتناول فيه المعمولات الباب الثالث يتناول فيه العمل فذكر في الباب الأول ستين عاملا العوامل ستين وذكر في باب المعمولات ثلاثين معمولا وذكر في باب العمل عشرة أنواع من العمل وهكذا يتم المجوع يتمم المجموع مئة شيء كما نص على ذلك في مقدمة كتابه الباب الأول الذي سنبدأ به ولذلك نفصله قبل أن نقرأ المتن ثم إذا جئنا إلى كل باب نفصل الأنواع التي تحت هذا الباب الأنواع التي يشتغل عليها الباب فالعوامل قسمها المصنف إلى قسمين عوامل معنوية تدرك ويتم تعقلها وفهمها وليس لها حظ في النطق لا تنطق باللسان وإنما تفهم من السياق ويعني قضيتها سهلة لأن عدم وجود عامل لفظي يفسح المجال للعامل المعنوي لكي يعمل فإذا جئنا إلى الفعل المضارع العوامل التي تتسلط عليه ثلاثة فقط عوامل ناصبة وعوامل جازمة النوع الثالث عدم وجود العوامل الناصبة والجازمة التجرد. فنقول يدرس فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازب فإذا العامل المعنوي يأتي في حال عدم وجود العامل اللفظي يعني أخذنا كلمة معنوي من المعنى من المعنى, المعنى. معنوي نسبة إلى المعنى ولفضي نسبة إلى اللفظ هذه النسبة التي معنوي يعني منسوب إلى المعنى لفظي يعني منسوب إلى اللفظ أو إلى النطق أيضا الموضوع نفسه يرد في الإسم الإسم تتسلط عليه عوابل لفظية جره وتتسلط عليه عوابل لفظية تنصبه وتتسلط عليه عوامل لفظية ترفعه ولكن احيانا لا يوجد عامل لفظي لا يوجد عامل لفظي يقتضي رفع الاسم مع أن الاسم مسند إليه يعني قد أخبر أسند إليه خبر والاسم إذا اسند إليه لا بد أن يكون له محل من الإعراب وأن يكون قد عمل فيه عامل أنا أقول العامل هنا الابتداء أمتنا أمتنا معنوي. معنوي الابتداء معنوي أمر معنوي وجود يعني عدم وجود عوامل تقتضي الرفع أو لفظية تقتضي الرفع عدم وجود عوامل لفظية تقتضي النصب عدم وجود عوامل لفظية تقتضي الجر فإذا نحن إضافة إلى هذا الكلام نجد أن العامل المعنوي لا يوجد إلا في حالة الرفع سواء في الأسماء أو في الأفعال لا يوجد عامل معنوي ينصب لا يوجد عامل معنوي يجر لا يوجد عامل معنوي يجزم العامل المعنوي في حالة الرفع فقط وهي حالة عدمية يعني في حال عدام العامل اللفظية نجد أن العامل في الفعل عامل معنوي في حال عدام العامل اللفظية نجد أن العامل في الاسم عامل معنوي فإذا العوامل نوعان عوامل معنوية نسبة إلى المعنى وهي أمر يتعقل ويتم فهمه من السياق وعوامل لفظية تنطق بواسطة اللسان تلفظ بواسطة اللسان العوامل المعنوية سهل أمرها عبارة عن عاملين واحد في الفعل المضارع هو التجرد والثاني في الاسم هو الابتداء العوامل اللفظية جعلها المصنف التي هي القسم الأول طبعا قسم العوامل إلى قسم العوامل لفظيه وعوامل السماعية بدأ بالحديث عن العوامل عوامل اللفظية وعوامل معنوية بدأ بالحديث عن العوامل اللفظية التي لها حذف النطق ايضا العوامل اللفظية قسمها إلى قسمين عوامل لفظيه سماعية وعوامل اللفظية قياسية العوامل اللفظية السماعية هي التي تسمع من العرب ولا يزاد عليها لا يصح أن أن تمثل هذه العوامل قاعدة كلية فيقال كل ما وجد كذا فالأمر كذا كل ما اتصل الحرف بالاسم فالاسم مجرور لا يمكن أن يقال هذا الكلام لأنه يمكن أن يتصل بالاسم حرف ولا يكون مجرور أما العوامل النفضية القياسية فهي تمثل قاعدة كلية القسم الأول الذي هو العوامل اللفظية السماعية التي تسمع من العرب بألفاظها وبكيفية عملها بكيفية عملها طيب معمولاتها نقول معمولاتها يمكن أن تتوارد عدة معمولات المعمولات ليست سماعية إنما جانب السماع في اللفظ وفي كيفية عمله حرف الجر فيه سماعي الجر الذي, هو الذي يظهر يكون عبارة عن أثر تدل عليه الكسرة هذا أيضا سماعي أما المعمول الذي هو لسبب المجرور فهذا قياس جانب قياس يمكن أن أأتي بزيد وأن أأتي بعمر وأن أأتي ببكر وأن أأتي بالبيت والمدرسة فأجعلها فأجعلها أسماء مجرورة بفي أو بمن عرفنا جانب السمع، فإذا جانب السمع ينحصر في اللفظ وفي كيفية العمل وفي العمل، أما المعمول فايقياسي يعني يمكن أن أأتي بأسماء كل ما وجد اسم بعد حرف الجر فهو مجهول. طيب يعني يمكن أن تشكل قاعدة كلية تابعة يعني يندرج تحتها المعمول ولكن لا يمكن أن نشكل أن أن, أن, أن, أن قاعدة كلية تضبط العامل ولذلك نقول هو السماعي. ال الأول السماعي أو القسم الأول السماعي جعله خمسة أنواع. المصنف رحمه الله خمسة أنواع نوعي. التقسيم طبعا التقسيم والتصنيف له أصول يعني في علم البحث والمناظره وفي علم المنطق ستجد باب اسمه التقسيم والتصنيف فلابد أن, يق... أن يعتمد التقسيم على أصل يشمل كل المقسمات فهنا قسمه العوامل اللفظية السماعية على أساس عملها فجعل المقسم هو العمل المقسم جعله هو العمل قصد التقسيم جعله العمل فبدأ بالعوامل التي تجر، وهي عشرون عاملا ثم ثنى بالعوامل التي تنصب وترفع وهي ثمانية عوامل ثم ثلث بالعوامل التي ترفع وتنصب وهي وهما عاملان تم لنا بهذا الشكل ثلاثون عاملا ثم ثلث بالعوامل التي تنصب الفعل المضارع وهي أربعة ثم اتى رابعا بالعوامل التي تجزم الفعل المضارع وهي خمسة عشر عاملا تم لنا بهذا الشكل تسعة, وأربع تسعة وأربعون عاملا لفظيا سماعيا في القسم الثاني ذكر العوامل القياسية وهي عبارة عن عن أحد عشر عاملا بهذا يكون المجموع عشر عشرة عوامل نعم. بهذا يكون المجموع ثمانية وخمسون عشرة عوامل قياسية زائد تسعة واربعين عامل سماعي نعم. زائد عاملين معنويين يتم لنا ستونة. ستون عاملا بهذا الشكل هذا هو الباب الأول نعم. هذه هي كيفية تقاسيم الباب الأول طبعا نحن الان نقرا المتن ونشرح عباره الماتن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد واله أجمعين وبعد فعلا أن انه لا بد لكل طالب معرفه الاعراب من معرفة مئة شيء ستون منها تسمى عاملا وثلاثون منها تسمى معمولا وعشرة منها تسمى عملا واعراضا العمل يعني الإعراض فأبين لك بإذن الله تعالى هذه الثلاثة على طريق الإجاز في ثلاثة أبواب الباب الأول في العامل الباب الثاني في المعمول الباب الثالث في الإعراب فهو إذن وضع بين أيدينا خطة الكتاب خطة الخطة التي يتناول من خلالها هذه الموضوعات طبعا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين هذه المقدمة والتسمية أيضا بسم الله الرحمن الرحيم لو أردنا أن نطيل الحديث عنها فالحديث عنها يطول ولكن ليست هي المقصد ليست هي الغرض من الدرس ثم إننا في كتاب نحن نعتبر فيه مبتدئين في علم النحو فلا داعي لأن نطيل في شرحها وفي التأويلات وفي التقديرات التي ترتب عليها هذا يأتي فيما بعد عندما تقرأ شروح هذه المتون يتناول الشراح البسملة والحمد والصلاة بكثير من التفصيل وهناك يعني من ألف كتاب في البسملة فقط يعني في أحد العلماء ألف كتاب في إعراب البسملة وكيفية يعني المعاني التي تتوارض على هذا الإعراب فنحن لا نطيل في هذا الجانب وبعده طبعا نعرف أنها فصل الخطاب كما يقال وهي يؤتى بها للانتقال من كلام إلى كلام والكلام في بعد كلام طويل لألفت نظرك إلى موضوعات يعني نرج الحديث عنها فيما بعد لأن الكتاب لا يحتمل الحديث عنها الآن فعلم هنا هذا الأمر خاصة اللفظ عام المتناول يعني كل قارئ ينبغي أن يعلم أنه لا بد لكل طالب معرفة الإعراب طالب معرفة يعني لكل من يطلب معرفة معرفة الإعراب أن يعرف مئة شيء لا بد أن ي يتقن وأن يلم بمئة شيء أن يعرفها لكي يتمكن من الإعراب طبعا قال مئة شيء بينما في كتاب الجرجاني رحمه الله قال مئة عامل لأن الجرجاني يتناول العوامل هنا قال مائة شيء ضرورة لأنه لا يتكلم عن العوامل فقط يتكلم عن العامل والمعمول والعمل فلو قال مائة عامل لما شمل كلامه المعمول والعمل ولو قال مائة معمول أيضا لا يشمل العامل والعمل ولو قال عشرة أنواع للعمل لما شمل العوامل والمعمولات وأما كلمة شيء فهي تشمل الجميع ولذلك قال مائة شيء ستون منها تسمى عاملا والعامل هو الذي يؤثر في غيره يعمل في غيره والعمل يختلف كل عامل قد يختلف عمله عن الآخر هناك عوامل تعمل الجر هناك عوامل تعمل الرفع هناك عوامل تعمل النصب هناك عوامل تعمل الجزم هذا في اللغة في علم اللغة طبعا لا يخرج وهذا من يعني فضل الله عز وجل و. من إحكام هذه اللغة لا يخرج عمل العوامل اللغوية عن هذه الأربعة أنواع الأربعة الرفع او النصب أو الجر أو الجزم لا يوجد محل إعرابي في اللغة العربية سوى هذه المحلات الأربعة ولذلك يقولون لك أنواع الإعراب أربعة رفع ونصب في اسم وفعل وجر في اسم وجزم في فعل ولا يوجد نوع الرابع للإعراب فكل العوامل التي نتكلم عنها ينحصر عملها في هذه الأنواع الأربعة حتى لا يتشتت ذهن بعيدا العوامل أر... ال... ال... ال... ال... كل العوامل تعمل تندرج في دائرة هذه الأربعة الرفع أو النصب أو الجرق أو الجزم طيب. العامل اللفظي السمعي او القياسي قد يكون عاملا في غيره ولكن من دون ان يعمل فيه غيره غيره مثل حروف الجر من زيد من المدرسه خرجت من المدرسه من عملت في المدرسه ولكن لا يمكن ان يتسلط عليها عامل يؤثر فيها فهو مؤثر في غيره ولكنه غير متأثر بغيره يوجد لدينا بعض العوامل احيانا تعمل ويعمل فيها بنفس الوقت تعمل ويعمل فيها. أي يعني مثل الفعل المضارع المنصوب أو المجرور أو المرفوع يعمل في الفاعل والمفعول ويعمل فيه حرف النصب فهو معمول لما قبله عامل فيما, فيما بعده واضحه هذه الفكرة نعم. أحيانا العامل الواحد يكون عامل في معموله ومعموله عامل فيه عامل هو عامل في المعمول والمعمول عامل فيه آه. فالعمل دوري بينهما هو عمل في المعمول والمعمول عمل فيه ولكن يختلف نوع العمل لا يكون العمل واحدا نعم. الآن مثل أقول أياً تضرب أضرب أياً تضرب أضرب أياً اسم شرط جاهز يجزم فعلين تضرب أضرب فهو عامل أياً نقول مفعول به مقدم لتضرب مفعول به مقدم لتضرب الذي هو فعل الشرط وفعل الشرط مجزوم بأي يام هذا إعراضه هذا, هذا إعراضه فنجد أنه عامل في تضرب الجزم وتضرب عامل فيه النصب فالعوامل بهذا الشكل يعني قد يوجد, يعني يوجد قد الكثير في العوامل أنها تعمل في غيرها ولا يعمل فيها غيرها وهذا شأن كل الحروف كل الحروف عاملة يعني كل العوامل التي تسمى حروف عاملة في غيرها ولا يعمل فيها غيرها أحيانا العامل يكون عاملا ومعمولا عامل لما قبله معمول فيما بعده فالذي عامل فيه مختلف عن عامله أن تدرسه يعجبني أن يدرس زيد أن حرف نصب عمل في يدرس ويدرس فعل مضارع منصوب بأن عمل في زيد الرفع فهو عامل لأن وزيد معمول لأن وعامل في زيد ولكن العامل مختلف عن المعمول ونوع العمل أيضا مختلف العامل الأول عامل في الفعل النصب والمعمول للف... للعامل الأول هو عامل فيما بعده ولكن عامل فيه الرفع احيانا مثل كما ذكرت يكون العامل عامل لمعموله ومعموله عامل فيه فكل واحد منهما عامل ومعمول بآن واحد مثل أين تضرب أضرب أين عامل فيه تضرب الجزم وتضرب عامل فيه النص هذه نظرية العوامل لأن تعرب مفعول به مقدم لثرة بس الشرط لازم مفعول به مقدم لثرة واضح الفكرة هذه طيب إذا قال تسمى عاملا فالعامل قلنا قد يكون عامل في غيره ولا يعمل فيه غيره وهذا شأن كل الحروف قد يكون عامل في غيره وغ و قد يكون عامل في غيره وغيره عامل في معمول آخر مثل الفعل المضارع الذي له فاعل ومفعول فالتجرد يدرس زيد التجرد عامل في الفعل المضارع الرفع والفعل المضارع عامل في زيد الرفع أيضا فهنا اختلف العامل واتحاد العمل العامل المعنوي في العمل المعنوي يختلف العامل ويتتحد العمل أقول أن يدرس زيد هنا أيضا العامل أن عامل في يدرس ويدرس عامل في زيد لا يعجبني أن يضرب زيد عمرا أن عمل النصب في يضرب ويضرب عمل الرفع في زيد ويضرب أيضا عمل النصب في عمرا فهنا اتحد العمل يعني واحد ولكن نوع العامل مختلف أن عامل في يضرب النصب يضرب عامل في عمرا النصب ولكن نوع العمل مختلف هذا منصوب بأن يضرب وزيدا مفعول به لي يضرب أحيانا مثل كما قلنا يكون العمل يعني متبادل العامل عامل في المعمول والمعمول عامل في العابل فكل واحد منهما يسمى عاملا من جهه ومعمول من جهه وثلاثون منها تسمى معمولا المعمول لا يمكن أن يرد عليه عاملا هذه قاعده المعمول لا يمكن أن يرد عليه عاملا يتسلطان عليه بآن واحد فلا يمكن أما العامل قل يمكن ان يكون عامل ومعمول بنفس الوقت ويمكن أن يتسلط العامل الواحد على معمولين وعلى ثلاث معمولات وعلى أربع معمولات وعلى أكثر. ها أما المعمول لا يتسلط عليه إلا عامل واحد. لا يقبل المعمول تسلط عاملين بأن واحد. وإن كان يعملان نفس العمل نقول وإن كان يعملان نفس العمل. ضرب زيد عمرا زيد فاعل لضرب وعمر مفعول لضرب لا يمكن أن يكون يتسلط على زيد الذي هو فاعل عامل آخر مع ضربه ولا يتسلط على المفؤول عامل آخر مع ضربه وأيضا العمل يعني العمل طبعا العمل قد يكون نقول ثلاثون منها تسمى معمولا المعمول طبعا تابع لنوع الإعراب نحن قلنا أنواع الإعراب أربعة المعمول قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا وقد يكون مجزوما نقولنا العامل قد يكون رافع وقد يكون ناصب وقد يكون جازم وقد يكون جار المعمول قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجزوما وقد يكون مجرورا ولا يوجد معمول يخرج عن هذه الأنواع الأربعة العمل قد يكون رفعا وقد يكون نصبا وقد يكون جراً وقد يكون جزما ولا يخرج عن هذه الأنواع الاربعه قلنا المعمول لا بد أن يتسلط عليه عامل واحد العمل هو اثر لتسلط العامل على المعمول وبالتالي العمل لا يمكن أن يكون عمل واحد لمعمولين مختلفين يوجد عمل واحد في كلمة واحدة لمعمولين مختلفين تسلطا على نفس الكلمة. اي على نفس الكلمة من جهة واحدة من جهة واحدة. أه. الآن أقول أياً تضرب أضرب ايا هنا مفعول وفاعل. أقول هذا عملين مخت... تقول هذا عملين مختلفين لا قل ليس عمل هذا ع... تسلط هو عامل ومعمول فتسلط عليه إعراء عاملا أثر فيه نوعا واحدا من أنواع الإعراب أو عملا واحدا وهو تسلط على غيره فعمل عملا واحدا فلا يتصل ليجد إعرابان أو عملان في موقع واحد في لفظ واحد لعاملين مختلفين هذه فكرة العوامل لابد بد أن نعلمها يعني بهذا الشكل نوليب فيها طيب ولذلك يعني قضية يعني العامل يتسلط على يتعدد معمولاته المعمول لا يتسلط عليه إلا عامل واحد والعمل دائر بينهما العمل دائر بينهما إذن لا يمكن أن يوجد عمل واحد في معمول واحد لعاملين مختلفين ولذلك يعني في قصة تذكر بين طلبة العلم يقال إنه امرأة ذهبت إلى طالب علم بدأ في طلب العلم قالت له تزوج علي زوجي وأريد أن أتزوج عليه قال لها والله ما أنا لا أستطيع أن قالت طيب أنت طالب علم قال أنا طالب علم لا أزال أدرس العربية سابقا ما كان أحد يذهب إلى دراسة العلوم الشرعية أو حتى يلمب أو العربية أو يكون له حظ يعني فيها لكن نحن درسنا في العربية أن العامل يأخذ فاعلا ومفعولا أولا ومفعولا ثانيا ومفعولا ثالثا فالعامل الواحد يتسلط على أربعة معمولات أما المعمول الواحد فلا يتسلط عليه عاملان بوقت واحد فما أظنك إلا مثل هذه المعمولات <تصفيق> <تصفيق> سبحان الخالق العظيم هذه اللغة عظيمة ولذلك لا يحيط بها إلا النبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان قوتي جوانع الكلم وكانت معجزته اللغة كانت معجزته اللغة فلو تمكن أحد منها لا أصبح مضاهيا للنبي في معجزته ذلك لا يحيط بها إلا النبي صلى الله عليه وسلم فأبين بإذن الله هذه الثلاثة على طريق الإيجاز الإيجاز طبعا هو البيان بدون إخلال البيان بدون نقص وبدون إسهاب لكن لا, لا يؤثر على المعنى فيسمى اخلالا ولا يأتي بألفاظ أكثر من المطلوب فيسمى تطويلا فالإيجاز هو المرتبه الوسطى ولذلك قالوا البلاغة الإيجاز البلاغة الإيجاز. في ثلاثة أبواب الباب الأول في العامل وعرفنا ما هو العامل والباب الثاني في المعمول والباب الثالث في الإعراب قال الباب الأول في العامل وهو على ضربين العامل ينقسم إلى قسمين لفظي نسبة إلى اللفظ اللفظ طبعا مصدر يراد به اسم المفعول ملفوظ اللفظ عن الملفوظ وهو ما له حظ في النطق ومعنوي نسبة إلى المعنى وهو ما ليس له حظ في النطق بل يتم تعقله وفهمه من السياق وهو عامل عدمي يعني عدم وجود العامل اللفظية وفي عدم وجود العامل اللفظية وكون الكلمة مسندة يقتضي أن يكون العامل معنويا لا يوجد عامل لفظي والكلمة ليست مفردة بل مسندة يعني مبتدأ الجملة تتعلم في مبتدا أو خبر أو فعل وفاعل فعل مسند إلى فاعل أو خبر مبتدا أستاذ إليه خبر لابد أن يكون له محل من ولا يوجد لفظ يحدث الإعراب في العامل معنوي هو الابتداء في, في الأسماء والتجرد في الأفعال طبعا الأفعال لا يعرب منها إلا المضارع، ولذلك لا داعي لأن نتكلم عن الماضي والأمر لأنها مبنيات. فعندما نقول الفعل المعرب نقصد به المضارع فقط. فاللفظ على قسمين زماعي يعني يسمع من العرب ويحفظ كما جاء، وقلت السماع يتعلق في لفظ العامل وفي عمله. أما المعمول فإيراده قياسي حرف الجر سماعي الجر الذي يحدثه سماعي الاسم المجرور قياسي يمكن أن أأتي بأسماء مجرورة كثيرة أي اسم يأتي بعد حرف الجر يلتصق بحرف الجر يكون مجرورا قياسي يشكل قاعدة كلية ويمكن أن يقاس عليه غيره فيقال كلما وجد الفعل فلا بد له من فاعل وكلما وجد المفعول فلا بد أن يتسلط عليه فعل عامل به. فالسماع تسعة وأربعون تسعة وأربعون عاملة. طيب والقياس عشرة. والمعنوي ثمان. صار المجموع ستون. وأنواعه خمسة أنواع السماع خمسة. النوع الأول حروف. سمها حروف لانها لا يوجد منها افعال ولا يوجد منها اسماء كلها حروف تعمل في غيرها ولا يعمل فيها غيرها تجر اسما واحدا فقط طيب لماذا هذا التقييد لا يوجد عندنا حروف تجر اسمين طيب لماذا يقول حروف تجر اسما واحدا فقط هذا في في محذور اضطره إلى هذا القيد نقول لأن الحروف هناك حروف تنصب وترفع وهناك حروف ترفع وتنصب يعني تعمل عملين في معمولين فهو يريد أن يبين أن حروف الجر هذا النوع لا تعمل إلا في معمول واحد فقط لا يمكن أن يكون للعامل الواحد من هذا النوع معمولان ولا عملان بل عمل واحد في معمول واحد لأن العوامل الآتية سنجد ان هناك عوامل لها عملان, لها عملان مختلف أحدهما عن الآخر وهناك عوامل لها عملان متفقان يعني حروف الجزم الأدوات الجازمة التي تجزم فعلين هي حرف جزم وله مجزومين إن تدرس تنجح العامل إن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 وتسمى حروف الجر هذه الحروف هذه العوامل تسمى حروف الجر وحروف الإضافة نفس المعنى طبعا الجر والإضافة مترادفان إذا قلت حروف الجر وإذا قلت حروف الإضافة فالمعنى واحد طيب كيف يكون المعنى واحد الجر معناه جر معان الأفعال إلى الأسماء ما مررت بزيد فالباء ما وظيفتها الباء قامت بمهمة إسنادية فهي واسطة في الإسناد فأسندت الفعل إلى الاسم الذي بعدها أسندت الفعل الذي قبلها إلى الاسم الذي بعدها ولذلك حروف من هذه الجهة اختصت خروف بالأسماء لماذا اختصت بالأسماء؟ لأن الجر عبارة عن إسناد ونحن إذا جئنا إلى الكلمات العربية من حيث الإسناد سنقسمها إلى ثلاثة أقسام كلمات تسند ويسند إليها يعني تصلح أن تكون مسندة إلى غيرها وتصلح أن يسند إليها غيرها وهي الأسماء الاسم يمكن أن يسند إليه غيره فنقول ضرب زيد هنا اسندت الضرب زيد ويمكن أن أسند إليه خبر فأقول زيد قائم اسندت القيام إلى زيد زيد إذن مسند إليه طيب قائم اسم أم لا اسم وهو مسند إلى زيد فالاسم إذن يأتي مسند إليه ويأتي مسند النوع الثاني كلمات تسند إلى غيرها ولكن لا يسند إليها غيرها وهي الأفعال الأفعال يصح أن أسندها إلى الأسماء ضرب زيد عمرا أسندت الضرب إلى زيد ولكن لا يمكن أن اسند الفعل إلى فعل آخر فلو قل الضرب قام لا يتحصل لدينا كلام تام فالفعل لا يسند إلى فعل لا يتم معناه إلا إذا اسند إلى اسم النوع الثالث كلمات لا تسند إلى غيرها ولا يسند غيرها إليها <تصفيق> الضرب مستد إلى زيت لا يقول <تصفيق> زيت مستد إلى زيت ما المسند اليه هو الذي يقوم بالفعل وليس الذي يتقدم او يتاخر على الفعل المسند إليه الذي يقوم بالفعل اي الان لو قلت زيد ضربه هل الضرب قام بزيد ام زيد قام بالضرب زيد ضربه زيد هو الضارب زيد هو الضارب الذي قام نعم. الضرب صدر من زيد يعني فسواء جعلته في الأول او في الاخر الأمر يتعلق بالمعنى كذلك نقول لو قلنا زيد القامه نفس الكلام تالق بزيد اي نعم او قام زيد مختلف الوضع فالاسم إذن يسند اليه الفعل ويسند اليه الاسم الذي يواثره لكن الفعل لا يسند اليه بل إلى يسند الى غيره لا يسند اليه الحرف لا يسند ولا يسند اليه بل يكون رابطه أداة ربط بين الأسماء والأفعال أو بين الأسماء والأسماء أو بين الأفعال والأفعال. الحرف يكون أداة ربط بين الأسماء والأفعال. مررت بزيد الحرف هنا أداة ربط بين المرور وبين زيد. جاء زيد وعمر الواو هنا ربطت بين الفعل والفعل. جاء زيد جاء زيد وعمر الواو ربطت بين زيد وعمر بين لسم ولسم. درس واجتهد عمر الواو جاءت رابطة بين الفعل والفعل، فالحرف أداة ربط إما بين الأفعال والأسماء أو بين الأسماء والأسماء أو بين الأفعال والأفعال فلا يأتي مصدرا ولا مصدرا إذا. طيب حروف الجر تقوم بمهمة اسناد إلى مجرورها تقوم بمهمة الإسناد إلى مجرورها يعني تجر معاني الأفعال إلى الأسماء التي دخلت عليها وبالتالي الافعال لا تدخل على الافعال حروف الجر لماذا لان الافعال لا يسند إليها مررت بزيد أنا اسندت المرور الى زيد لكن لو لو, لو وصلت الباء بفعل لا يسند فعل الى فعل فسميت حروف جر لانها تجر معان الافعال الى الاسماء هذا من جهه يعني ما مررت بقيام بقاء قيام اسم قيام اسم قيام اسم مرت بقامه ما ستقول مررت بقامه ذهب بقامه له معنى لا طيب الاعراب تبع للمعنى ولذلك اختصت حروف الجر بالاسماء لانها تسند اليها والاسماء هي التي تصلح لان يسند اليها ولذلك اختصت بالاسماء قالت تجو اسما ولا تدخل على الفعل اه فاسميه حروف جر لأنها تجر معان الافعال الى الاسماء طيب حروف اضافه لأنها تضيف معان الافعال الى الاسماء تضيف معان الافعال الى الاسماء طب ما هي معان الافعال الآن ذهبت إلى المدرسة. أنا اضفت الذهاب معنى الذهاب معنى ذهب اضفته الى المدرسة اضفت المرور الى زيد يعني الاضافه والجره بمعنى واحد يعني هنا الاضافه ليس المراد بها الإضافة الاصطلاحية التي تتكون من مضاف ومضاف إليه أضفت الشيء إلى فلان يعني نسبته إليه آه. طبعا أيضا حروف جر لأنها تجر الأسماء الذي بعدها التسميه سببها يمكن أن يكون اولا لأنها تجر معانا الأفعال الى الأسماء ولأنها تجر ما بعدها ويظهر أثر الجر بواسطه الكسرة لعراء الكسرة لأنها علامة على الجر فسميت حروف الجر وحروف الإضافة عرفنا الإضافة عرفنا الجر فالإضافة يعني الاسناد تسند معاني الأفعال إلى الأسماء التي دخلت عليها والجر يعني جر معاني الأفعال إلى الأسماء وجر الأسماء أيضا وظهور الأثر الذي هو الكسرة وهي عشرون حرفا عشرون حرفا اجمالا المختلف فيه والمتفق عليه والذي يعمل في بعض لغات العرب والذي يعمل في جميع اللغات. لأن هناك بعض اللغات تستخدم بعض الحروف للجر ولكن لا يستخدمها العرب في لغات أخرى. لا يستخدمها العرب في لغات أخرى. العشرون حرف الأول الباء. الباء عامل يتسلط على ما بعده فيعمل فيه الجر. وله طبعا معاني. نأتي عليها في. ما في الكتب التي هي أوسع من هذا الكتاب نحو آمنت بالله وبه لأبعثن آمنت بالله الآن الباء جرة معنى الإيمان إلى مدخولها الذي هو اسم الجلالة الباء حرف جر طبعا الحروف كلها مبنية لاحظ لها في الإعراب كيف أحدد ما بني عليه الحرف من فتحة أو ضمة أو كسرة أو سكون الأصل في تحديد الحركة أو التي بني عليها الحرف النطق آمنت به بالله وقد تكون مكتوبة لمن يبصر الحركة مكتوبة فيبصرها الشخص ويقول الباء هنا تحتها كسرة فهي إذن مبنية على الكسر ولكن المطق حكم على الكتابة المطق حكم على الكتابة يمكن أن توجد حركة بغير محلها هل هذا التعتبر من المبني هنا هل يعتبر من العمل لا البناء ليس عمل البناء ليس إعراضا البناء ليس إعراضا ولكن هناك بعض المبنيات تأتي في موضع بعض المعربات فنقول عنه مبني جاء في محل المعرب والمبنيات طبعا محصورة في سبعة أبواب ستمر علينا في علم النحو ولذلك سهل حفظها المبنيات محصورة في يعني سبعة يعني أبواب يعني البناء أصلا ليس إعراضا ليس إعراضا ولكن قد تأتي بعض المبنيات التي هي أسماء أو أفعال في موضع المعربات فنقول مبني في محل جر مثلا مبني في محل رفع، يعني هو مبني جاء في محل المجرم لكن الحروف لا يمكن أن تأتي في محل المعربات أبدا ذلك الحرف مبني محلا وإعرابا ولا يحل محل المعرب الذي يحل محل المعربات الأسماء المبنية والأفعال المبنية واضح الفكرة يعني البناء ليس اعرابا ولا يتناوله الكلام ولا يتناوله الكلام الذي بين أيدينا نظرية العوامل سواء في كتاب الجرجاني أو في كتاب البركوي لا تتحدث عن البناء ماشي إذا أقول بي بالله الباء حرف جر مبني على الكسر قلنا فهم القاعدة هو الحكم الذهني ثم النطق الحكم على الكتابة ثم الكتابة التي هي في الدرجة الدنيا أحيانا الشخص قد يعتمد الكتاب لأنه لا, لا توجد لديه قاعدة ذهنية أو محفوظ ذهني يقرر على أساسه الكتابة تخطئ وتصيب النطق أكثر إصابة من الكتابة القاعدة الذهنية المحفوظة هي الصواب الذي لا يعتريه الخطأ إلا من حيث سوء الحفظ بالله الباء حرف جرب مبدئ على الكسر لا محل له من الإعراب الله اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة واضح هذه ما. وبه الواو حرف عطف مبني على الفتح به الباء حرف جر مبني على الكسر الهاء هنا ضمير والضمائر مبنية معايا ولا لا الضمائر, الضمائر هو... كلها مبنية لا حظ لها في الاعراب ولكن جاءت في محل جاء في محل المعرف فنقول ضمير الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالباء واضحه الفكره امنت بالله وبه لا ابعثن اذا يعني. انا اعربت الكلمتين يعني ربما اتى بهذا المثال قصدا لا ما يعني قد يكون قصدا وقد يكون من دون قصد لان الامثله الاتيه لم يتكرر فيها مثل هذا المثال آه. لكن على كل المثال هذا يعني لو كونه يعني الكتاب تناول نظريه العوامل والثاني مبني الاول استبعاده يعني من النص حتى لا يشكل علينا انت الان قد تكون فهمت الموضوع لمعلومات سابقه في ذهنك عن المبني أما الطالب المبتدئ الذي لا ليس له اي درايه في العربيه تشكل عليه هذه يقول الباء اسم مجروب, مجروب الباء. يمكن أن يقول هكذا فإذن أنا سأعرب ما يتعلق ببحثنا وأترك ما سواه من الكلام حتى لا نرتبك وندخل في متاهة الإعرام الباء حرف جر الله اسم يروب حرف الجر طبعا قلنا نحدد نوع البناء أثناء قراءتنا الباء حرف جر مبني على الكسر من تبت من كل ذنب من حرف جر مبني على السكون من واضح نطقها سائل من كل من حرف جروري على السكون لا محل لهم العرب كل اسم مجروب من وعلامه جره الكسرة اسم مجروب من من هذه مبنية على السكون ولكن إذا جاء بعدها حرف ساكن تحرك بالفتح من الرجل تقول خرجت من, من البيت تقول من البيت فتصبح النون مفتوحة الحركة الأصلية هي حركة التي تثبت على آخر الحرف من دون أن يتصل به شيء من هو مبني على السكون طيب من البيت نقول من حرف جرم مبني على السكون وحرك بالفتح لالتقاء الساكنين لأنه ألف البيت ساكنة والنون ساكنة الساكن لا يمكن الانتقال منه إلى ساكن آخر لأنه فتح الفم أو انطباق الفم الإسكان يعني فتح من طيب أنت الآن تنفتح شفتيك ويأتي اللسان في مخرج النون لا يمكن أن تنتقل إلى ساكن إلا إلى متحرك اضرب طيب الفم انطبق كيف ينتقل إلى ساكن آخر لذلك نقول يحرك أحد الساكنين كي يتمكن الزالما انتقال للحرف الحرف الآخر لو قلت من لا يمكن أن تنتقل إلى إلا من أقف ثم أبدأ أما أن أصل الكلام ببعضه هذا مستحيل وذلك يحرك بالفتح التقاع الساكن واضح هذا شيخ؟ والثالث نحو إلى، والثالث إله إلى حرف جر طبعا إذا كان آخر الكلمة ألف فهي ما وكانت الكلمة مبنية فهي مبنية على السكون الألف تعني السكون الألف تساوي السكون إلى ألف يعني سكون إلى حرف جرم مبني على السكون لا محل له من الأعراض الله تقتبت إلى الله تعالى الله اسم مجرور بإله وعلى مجره الكسرة آآ آآ طبعا كونها حروف قد تشكل على كثير من الناس نقول حروف الجر. حروف نحن الحروف عندنا نوعان حروف معاني وحروف مباني في شيء عندنا يسمى حروف المباني أو حروف الهجاء وعندنا نوع آخر من الحروف يسمى حروف المعاني فالذي بين عيدنه هو حروف المعاني حروف المعاني قد تكون مبنية على حرف هجاء واحد قد تكون مبنية على حرفي هجاء قد تكون مبنية على ثلاث حروف هجاء على أربعة حروف هجاء على خمس حروف هجاء أما حروف الهجاء فهي حرف واحد من حروف المباني تتألف الكلمات تبنى الكلمات فاذا لما نتكلم على الحروف في النحو هي حروف المعاني التي تبنى من حروف الهجاء الرابع عن يقول كففت عن الحرام عن الحرام عن أيضا وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، فإذا من تحرك بالفتح لالتقاء الساكنين منا وعن بالكسر. تحرك بالكسر، طبعا تقول لماذا هذا يعني؟ قل قد يكون السبب يعني دائما النحو لا يعلل يؤخذ كما جاء، ولكن من الحرف الأول منها مكسور، فلو كسرت الثاني أو حركته بالكسر يصبح النطق فيه شيء من الثقل، ولذلك قابلت الكسرة كسرة الحرف الأول فتحت الحرف الثاني عن الحرف الأول مفتوح، ولذلك يسهل تحريكه بالكسر لأن الأصل أن يحرك بالكسر الاتقاء الساكنين لا يلجأ إلى الفتح إلا في حال وجود له صرفية تلجأنا إلى الفتح. فمن لو حركت النون بالكسر صار هناك ثقل مني مني البيت في ثقل او لا في النطق انت الان انطقها فيها ثقل صح؟ اما عن كون الحرف الاول متحرك بالفتح فتحريك الحرف الثاني بالكسر لا يؤدي الى ثقل انطقها عني الحرف لا يوجد ثقل فالاصل في التحريك التقاء ولكن للكسر يتجاوز الكسر إلى الفتح ليكون يعني لعل صرفيه طيب العامل الخامس على اخره الح فهو مبني على السكون على حرف جر على السكون نحو التوب توب التوبه كل مذنبين على كل مذنب على كل مذنب على حرف جر على السكون لا محل له من الاعراب كل اسم مجرور ерх وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره والسادس اللام نحو أنا عبد لله لله اللام حرف جر ابن على الكسر والله اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره والسابع فيه نحو المطيع في الجنة فيه حرف جر ابن على السكون فيه الجنة في الجنة للتقاعس ساكنة كسر ما في كسر فيه فيه في فيه ساكنة لياء وليس الفاء لكن طيب أنت تقول يعني قد تلاحظ بلاحظة تقول أنا عنطق فاء لا عنطق ياء في الجنة في لا عنطق ياء نقول الياء الساكن إذا كان الساكن من أحدهم حرف علة فالحرف العلة لا ينطق في الجنة فأنا أنطق فاء ال تكتب ولا تنطق في هذه الحالة. أما في مررت ركبت في سيارة في سيارة أنطق الياء أما في السيارة في السيارة ما أنطق الياء بقول الياء هنا تركت نطقا لا كتابة لتقاع الساكنين. واضحة. يعني أثر في التقاع الساكنين. عدم النطق. عدم النطق. والثامن الكاف ليس كمثله شيء ك مبني على الفتح ك الكاف حرف جر مبني على الفتح نا محله من مثلي اسم مجرور بالكاف وعلى جره تجره الكسر الظاهر على آخره مثلي مضاف الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه مثله هي عبارة عن كلمتين الهاء كلمة والمثل كلمة التاسع حتى نحو أعبد الله حتى الموت حتى حرف جر طبعا حتى الموت اسم يودي حتى وعلى مدير الكسرة العاشر رب رب تال يلعنه القرآن رب تال يلعنه القرآن ممكن تبقى Shh. <laughs>